بوك تو <تصفيق> خمسة عشر خمسة عشر فرقت أو والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية جاي <الثمار والمواد الغذائية> ها معي حبة فراولة. معي حبة فراولة. جاي <تصفيق> ها إن كيوي أو ميلون. معي حبة كيوي وشماما. جاي ها فروت. معي برتقالة وحبة غريب فروت. معي برتقالة وحبة جريب فروت. ياهاي ابله أو ان مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. ياهاي ان ان اناناس. معي موزة وحبة اناناس. معي موزة. وحبة أناناس. انا وفوك سليد. أنا أعمل صلطة فاكهة. أنا أعمل صلطة فاكهة. جايسبيزر إنسكيف رستد بروت. أنا أكل قطعة تاست. أنا أكل قطعة تاست. Anna Akul Kratata Tost Ma Zibda Anna Akul Kratata Tost Ma Zibda Gy spiser en skivereste brød smør og marmelade Anna Akul Kratata Tost Ma Zibda Wamurabba Anna Akul Kratata Tost Ma Zibda Wamurabba Gy spiser en sandwich. أنا أكل ساندويتش أنا, إن انا أكل ساندويتش اي سبيسه انا اكل ساندويتش بالمارغرين او انا اكل أنا أأكل سندويش بالمرجرين والطماطم. نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى سمك وستيك نحتاج سمك واستيك. أو نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. نحتاج إلى إلى ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ vi har brug for gulrøder og tomater til suppen. Næhtæj u ila jæzar og tomatim lilsjureba. Næhtæj u ila jæzar og tomatim lilsjureba. Hvor er der et supermarked? En er En Ejn